ما خاب من ناداه والله والصابر هو الصابره ومتوكل عليه وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاتها في وجعل الله فراما ذللا ومن يغلي الفراغ وله وعقد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وعقد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وَمَا نَتَّبِعُهُمْ إِلَّا ظَنًّا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ وَأَنَّكَ لَمَّا بَدَأْتَ تَعْلَمُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْطَارُ خَلَقَ الْآدَمِينَ وَفَصَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِنَّ فُرُوقَكُمْ وَفَصَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَخَلَقَ الْأَزْمَانَ وَفَصَّلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ رمضان الذي انزل فيه القرآن هجل النات وبينات من الهدى والسرطان إن عجة الشهور عيد الله اثنى عشر كهرا في كفاد الله بين خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم من ذلك فيه قلب فلا تضمنوا فيه من أنفسكم هذه الأربعة الأسهر الحرم التي خصى الله خص الله <تصفيق> الذي خصه الله بالذكر عند قيام الليل وسهر راتب بصح وسهر من قاعده وسهر بالحج وسهر المحرم ولا سهر متواليه وسهر موثق هذا وهو سهر اجل الذي ماضي به الان وهذا السهر هو احد الاشهر الاربعه الكبرى التي خطها الله بالذكر فأفتروا به برش من الاجتماع المعطية واحفوا على الافتعاد منها واعلموا أنه لم يرجع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث تأييه في فضل صلاة معينة فيه أو في فضل قيامه وإنما هو غير من السهور الأربعة الحرم ومن حصى اول ليله في ثمان حصى ليله اول جمعه منه بخلات وقد اتضع في دين الله ما ليس مني ومن حصته بحوان او بسند لمن يفقد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال في دين الله ما ليس مني وانما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مكتوب انه كان اذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك بما في رجب و شعبان وطيب لنا رمضان ولكن هذا الحديث ضئيل لا يصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم لان احد الروايه قال عنه البخاري انه بوكه الحديث وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا أن يحكث به جناء على أنه حديث ولكن من ذكره ليبين بعثه فإنه مأجور على ذلك لأن الأحاديث الضعيفة ولا فيما المسهورة بين الناس إذا بينها إذا بين الإنسان بعثا ان لا يكون ماثورا عند الله حيث نفى عن نبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بصديق لله ولا صديق الحق الامر واعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل بلالة في النار فعليكم بالجماعة فإنا يد الله على الجماعة ومن فت فت في النار واعلموا أن من أدرس مع الإمام يوم الجمعة رفعة كاملة فإنه يكمها جمعة ومن أدرس أقل من ذلك فإنه يكمها ظهرا لقيم النبي صلى الله عليه وسلم ان ادراص رفعه من, من الصلاه فقد ادرا الصلاه واذا في سلام يقوع الامام قد رفع راسه للركوع في الصف الثانيه اقلها ظهرا واذا عتيت وعبرت عن الامام الركوع من الركعه الثانيه وقلها ظهرا وانك ادراص رفعتها وعلم ان الله امركم بامر أمر بدا فيه ذنقه فقال جل من قائر علينا إن الله وملائفته نفتون على النبي يا أيها الذين آمنوا فلوا عليه وسلموا فسينا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم اركبنا محثك واخداعه ظاهرا وضعبنا اللهم ترسنا على ملته اللهم احكرنا في ذمره اللهم أسقنا من حوره اللهم أدخلنا في فتاعته اللهم اجمعنا به في جلات النعيم مع الذين عن عمز عليهم من النبيين والسيحين والسهداء والصالحين اللهم ارضى عن خلقاءه الراسدين وعن أولاده الغر للمدانين وعن زوجاته وامهات المبنين وعن الصحادة الأجنعين يعني الصابرين رحمهم الله تعالى الى الابدين اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين اللهم اصلح المسلمين ورات امورهم اللهم اصلح المسلمين ورات امورهم اللهم اصلح المسلمين ورات امورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين اللهم عى ان ولاة امور مسلمين دطانة صالحة وتدلهم على الخير وبراحبهم فيه تสىذرهم من السل وتنسرهم عنه يا رب العالمين اللهم برحمتك اتهج عن ولاةنا كل دطانك سوء يا رب العالمين اللهم برحمتك اتهج عن ولاةنا كل د دانك سوء يا رب العالمين اللهم ارحمك واعذ عن يداكنا كل ضانه سوء يا رب العالمين اللهم كان من كان ليضانه وداكنا ولرا مستقيم على دين فورانا يكف له ورا مسرف فاعذ عنه يا رب العالمين اللهم سرع في قروبهم قود اللهم خلق اصف على علمهم من هو قرر اللهم اغفر لنا كل سيء قديم ربنا اقنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لنا قلوبنا قبل للذين امنوا ربنا من يكره الشر قضاء الله من الله يا حمي برعاتي والاحسان واصاهر القرب وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي واذكر هل لكم تذكرون واو عباد الله اداه حق ولا تنقض الامانه بعد توكيلها وقد عرظتم الله عليكم كثيرا مما لا يعلم ما تفعلون وسبح الله العظيم الجليل الخالق ادره على نعمه وجدح ولا ذكر الله اكبر والله على ما تصنعون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 ما ذو ورث قروب واثوب اليه صبحا نحن واكثرت قاضي الخط وهاملت الهابل وهو السليم الباقي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له توموا قوه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد محمدا نذوه ورسوله الذي قام بعبادات ربه ونقى امته وطرد البلاء رمين صلى الله عليه وسلم وعليه وعلى آله واصحابه والصالحين لهم ليستان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون فقد صار الله تعالى إن الله, إن الله يأمركم أن تعد الأمانات إلى عدها وإذا أسمكم بين الناس أن تحكموا بالعجل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بطيرا وقال تعالى إِنَّا أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْكِذَابِ فَأَبَيْنَا إِنْ يَأْمُلْنَا وَأَشْفَكْنَ مِنْهَا وَاَنْغَرَاهُ اِثَامَ انَّهُ كَانَ ظُلُوماً كَبِيرا سبحان الله لا ابلغت ان كان ولا اهبل ورب الامانه على السماوات والارض والجبال فلم يبلغن عن حملها وما في القرآن جاءت انها نعم انه كان هو الذي تحملها بنورهته الله من عظم وما اعطاه من اراده وتصرف واذا اخذ رزق فمن بني ادم من ظهور ذريته عصوه وراء انفسهم ارس بق رزقكم قالوا برا فدنا اننا نفاهوها مسؤوله فقوميه عظيمه وحبء ثقيل على على غير من خصه الله عليه ان الامانه التزام الانسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه مقننا له دين وكذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير ولحفظه واحنظه غابا فقد حملنا الامانه وقم الله وعناها على اوقاتنا ورثنا بالمسؤوليتها وتنسأل عنها يوم القيامة يا بي تشعري ما هو الجواب إذا كنا في ذلك اليوم العظيم اللهم إلا نسألك تفتيتا وقوابا أيها المسلمون إنها أمرنا أن نؤثر الأمانات إلى أهلها وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعسل حادان أمران لا تقوم الأمانة إلا فيهما أداو الأمانة فيه إلى أعلها والحكم بين الناس بالعسل وإننا الآن على مقربة من احتبارات الطلبة للذكور وإنهاد وإن الاحتبارات أمانة وحكم فهي أمانة الحين وضع الأسئلة وأمانة الحين المراطبة وحكم فيها التصطيح أمامة الحين وضع الأصلة يجب على واضعها مراعاةها بحيث تكون على محطر الطلبة المحطر الذي يبين مدى تحصيل الصالح في آم جراسك بحيث لا تكون سعلا فلا تصف عن تحصيل ورا صعبة تأتي إلى التأجيل ورق اماراتها امانه هي المراقبه وهل المراقب ان يضائع تلك الامانه التي لكم إزم، ان التي كما توضعها اداره المدرسه وبالورائها وساركم او اتاه وفوق ذلك دوله فاننا نراه هذا هذا المجتمع كله ترى المراقب الذي يراقب الطلبه اين الاختبار ان يكون مستعينا بالله ايضا في رقابته مستعمرا الهواء السمنيه والفقريه والقلبيه يسمع وينظر ويستنبط من البلاء وابتلاء على القواقي ان يكون قويا ذلك الخضه الا ان رمى سراه اريان يقع اي طواغيت من الغث او محاوله الغث لأن تنكين الطارب من الغش هو الرش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشت ريس منا. وتنكين الطارب من الغش ظلم جد ملائه الحريصين على العلم المتكين في طلبه. الذين يرون من العيب ان يناروا درجة النجائج الترث والقرية. ان لا المراقصة إذا،, إذا نسكن أحدا من هؤلاء المهمنين الفاسلين في جراستهم إذا نسكنهم من الغذك فأأخذوا درجة نجاح يتقطمون فيها على الحديثين كان ذلك ظلم اللظيم وكان فذلك ظلم للقام بالغاية وهو في الحقيقة مرسوس الحيث قدع بدرجة نجاح وعنية لن يحفل بها على سفافة ولا علم إن تمكن الطالب من الغشب خيانة لإدارة المسرطة والوطارة أو الرئاسة التي من ورائها وخيانة للدولة وخيانة للمجتمع كله وإن تمكنه من الغشب أو تنطينه الجواب بتصريح أو تليح قلم للمجتمع وحظ وعظم لحظه حيث تكون ثقافة المجتمع ثقافة مهلهلة يظهر فشرها عند دخول ميابين الثلاغ وأخبر مجتمعنا جائما في ذعبه وفي حاجة إلى قلنا وذلك لأن كل من نجح عن طريق العشر لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره ان يتقون النظر في التعليل والتفصيل لاعنيه انه باطل فيه وان تمكين الطالب من الحق كما يقول خيانه وظلما من الله في الحرميه والتقديريه يقول بذلك خيانه وظلما من الله في السلطويه فان قرر كتابه مباركته للحق يقول مستقيما ويقول عليه في نفسه فيتركى على الغفل ويرفي عليه أجالاً مفتقاً ومن صن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيانة إن على المراقب على الضبطة الحار آقياً شريفاً لسرطه ولا قريداً لقراطته ولا قريياً لماله إن عليه أن يرارف برفته الذي يرى قائمه الاهيون وما تصدرون ايها الطلاب ان الاختبارات حكم في التقسيم فان المعلم الذي يقتنئ كل اسئله الاكواد ويقدر درجاتها ويقدر درجات علوم الطلبه هو ساق بين اهل ان يا ابوك فانظر بين يدينا في منزله فوق الحقوق بين يدي قارئ فاذا اعطى قابضا ببركات اكثر مما يستحق فنعاه انه حثم له بالفضل على غيره ما قصور وادى جور الحق واذا كان رافض ان يقسم على رد به من هو دونا فكيف يوضى من نفسه أن يقسم على أوراق الناس من هو دونهم إلا من الأساكدة من لا يستق الله عز وجل لا يستق الله في تقديل طرق طرقات الطرفة فيرضي أحدهما لا يستحق إلا لأنه ابن قبيضه أو قبيضه أو إذن تحق في طرف أو معاذ أو رئاسة ويا لمن بعض الطرق مما يستحقه من التراجات الا هذا وفي صحبه الذين هو بينه وبين قارص او بينه وبين ابيه او غير ذلك من الاسباب وهذا كله خلاف العدل الذي امر الله به ورقوم واقامه العدل واجب كل حال ارا من تقول ان لا كل فمن استحق شريئا وجب ارتابه إياه ومن لا يستحق شريئا وجب احرمانه منه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحك إلى اليهود في حيضة ليقرص عليهم الثمار والزروع ويضع منهم على المسلمين منها فأراد اليهود أن يرضوه رجوة فقال رضي الله عنه منكرا عليهم تبعمون للسحر والله لقد جئتكم من عند أحد الناس إليه يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنتم يعني به لأنتم أبغب إلي من عزتكم من الخردة والخناديل ولا يحملني بؤني لكم وخطي إلى أن لا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض فتكوّروا أيها المسلمون بل فأملوا رحمكم الله هذا السلام العظيم من عز الله بن رضا حزر رضي الله عنه لا يحب نتيك الله عليه وسلم أعظم من لحظة أي إنسان ويبغض اليهود عسد من بغض القرابة والخنافين ركب دار للرسول صلى الله عليه وسلم وبغض كبيب لليهود يفرح بذلك رضي الله عنه لبعود ثم يقول لهم لا يحملني بغلي لكم وسطيني إياه أن لا أعزل عليكم رضي الله عن عدد الله المرواحة وربي الله عن جميع الصحابة إن العجل أيها الوحوة لا يجوز أن يضي عدل عاطفة الحز وعاطفة البغض يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوموا قوامين لله تعباءة القسط ولا يجرمنكم شنئا ان قام قوم على الا دخلوا يعدلوا وقربوا التقوى واقتقوا الله ان الله غني بما تعملون واقولوا طهارا واقتوا ان الله يحب المتقين ايعجلوا ويقول طهارا والقاضبون فكانوا لجعن فقبض والقاضبون دائمون وهم في قبض تغنم والمقصدون عادرون وهم من, من احباب الله واثوا درج وقد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال ان المقصدين عند الله على منابر من نور ام يمين قزمان اصدق وقيل لها وتهين الذين يعذبون في حقوقهم واهلهم وما وراءهم وقال صلى الله عليه وسلم صاروا <تصفيق> ذلك كراة طور كل قامئ يكون مفطق مرفق ورقيم رقيق القند لكل ذي قربى ومسك وواعئ متعف ذو هيا ركبت الله عباد الله وَقُولُوا ثُمَّ آمِنُوا فِي الْقُرْآنِ فَهُدَى اللَّهِ وَلَوْ هَدَاهُمْ لَأَنقَذَهُمُ الْوَائِدَةِ وَالْأَخْرَبِينَ وَصَفَّى اللَّهُ وَرِضْوَانُهُ وَأَدْبَرَ إِلَى أَمَانَةٍ وَأُقْنِي لِلرَّدَى وَاسْتِقَانَةٍ وَتَسْتَقِمْ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَجَنِّبْنَا عَذَابَ الْعَذَابِ وَالْغَفَاء إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أركاثة المسلمين المسجدان أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ونعود بالله من شرور عن فتنا ومن سريئات أعمالنا من يأته الله فلا مظل له ومن يرزي القراءات يلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعصابه والسادعين له في إخسان وسلمك الدين أما لا يعني عنه فقد قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآتاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أيها المسلمون أخبر الله تعالى في غابه الآيات أنه سنرينا آياته في الآتاق وفي أنفسنا حتى يتبين لنا الحق وعن ما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق انه المسوم ان المعاصي في دمها عاكا قد كثرت وان الايات المؤكدة المؤكده فالمنجرات قد كثرت وان القذوب قد مرضت وقد يا ترى ما نسمع ما نسمع من المواعظ وما اكثر ما نسمعه من النصائح وَلَا فِيْنَّ وَكُلُوبَ قَاسِيًا وَالْآَذَانُ غَيْرُ وَالْآذَانُ غَيْرُ سَامِعًا أيها المسلمون إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَهْلَكَ قَوْمًا نُوْحٍ بِالْغَرَبْ يقول الله تبارك وتعالى فاستدقى قبله القوم نوحٍ فكيف كان عذابي ومذور بين الله تعالى أنه نفر عزه نوح ففتح أبواب السماء بماء من عمر وقد تر الأرض غمونا فالتق الماء على أمر قد قدر وعلى, وعلى الماء على روز القبال حتى أغرق أهل الأرض كلهم الذين كسبوا من نوح عليه الصلاة والسلام وأخبر الله تعالى عن هذا الذين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منها قوة فَإِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ أَنَّ الَّذِي خَلَقَهُ وَهُوَ قَدْ تَمَّ مِنْهُ الْقُوَّةُ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الرِّيحَ الْيَقِيثَةَ وَقَضَى عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَطَرَّ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ آجَادُ نَخْلٍ قَاوِيَةٍ أَفَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَنْ أَكْثَرُ مِنَّا قُوَّةً وأرسل الله سبارك وتعالى على قول دون أرسل الله عليه حافدا من السماء حتى دمر في لاته فجعل على آليها سافدها إنا أرسلنا عليهم حافدا إلا آبدوت نزيناهم جزاقا وأخذ السميوء الرجل أحضر الله به الأرض فأصبحوا في دياره الجافلين كانت تنقي واحده هذه العقابات التي اقرن الله تعالى عنها في كتابه هي حق وحق وما كان الناس في زمننا هذا لا هو من انسها ايما مره طارق وكذا يدرج في الارض حتى يدمر القرى والبلدات وهذا من جنس الربة التي أخذت فهو مصارح والله جبارة وتعالى يرسل من السماء برثا كبيرا فيغلق ويدمر حتى إنا سمعنا أنه في هذا الطيب نزلت فنزلت تحابة بالبرث حتى دمرت أكثر من أربع المئة رأس من الغنب وهذا من جنس الحاصل الذي أهلك الله به قومه وأرسل الله ببارك وتعالى الغرق الحيضان من الأنهار والسنود والأمطار حتى دمرت ما دمرت من أموالنا وهذا من جنس الغرق الذي أصاب قوم نوح والله ببارك وتعالى بيّن ذلك لأجل أن نفقه ولأجي أن نتبطر ولأجي أن نركع إلى الله عز وجد وما هذا النريء صاب الناس من تقاه جريان هذا الواد العظيم فتمر مدارعهم وحمل مخيرهم وعفت أموالهم ما هذا إلا عبر كل ملع كبر علينا ألا تمر هذه الآية وهذا الهدار ألا يمر علينا مر الرياح التي لا تؤثره علينا ان نقف وان نتبصر علينا ان لا نقف امامهم متفرقين متفرق ولاكن متصلين ومستعينين ان النار قررت مي اصاب اقواما منا انه ليس غارا عليهم فقط ولكنه ضرر عليهم وعلينا لانه هو اخر استقطابنا ومأتوننا من المجاري علينا ان نتوجه الى الله عز وجل وأن نتوب إليه وأن نرقع إليه وأن نتنسك بحكه وسريعته حتى لا يرثيبنا ما هو أعظم وأطم وإن الغروب الطاحنة كما تشاهدونها طريدا من حجودنا إنها تغسدنا وإننا في غطرنا شاجعون فإنا ركاة وإنا إليه واجعون فقرواها تعالى أن يترقوبنا وأن يبصرنا في آياته وأن يرزقنا الصواب القويم وأن يرزقنا الرضا بك إلي وأن يوفقنا للقيام بما أوجب علينا من شريعه فجعلنا كنا له عبادا صالحين وحتى نكون عبادا يرضين إنه هو إلى ذلك وقاد وهرئ وعلم عليا الحق أن قال حديث كتاب الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وذر الودون مختفها وكل مختف ايدي لا بد واكل بدعه فلاله تعالى اني جنايه عتيبين يا الله يا اهل الجماعة, الجماعه ومن شذ فذا النار واعلم ان الله امركم بامر جرا في نفسه فقالت لن نصاعين علينا والله ولا ملائكته يقومون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم اغفر لنا ما قدمنا واقضى واظلمنا وظلمنا اللهم ثبتنا على ملتك اللهم اكفنا اليه امرئ اللهم اغثنا من الفزع اللهم انا في كفاه الله فادنا في اذاتنا في, شفاعه في شفاعه. اللهم ارض عن خلفاء وقادتنا وعن اولادي وعن زوجاتي واماكنهم وعن الصاحباء اثنانين وعن التابعين لهو من القيام الى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم واقبل اقوالنا كما اصلحت وارحم يا رب العالمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين والذكرك والمشرفين ودعم رعايه والذين اعداءنا واعداءنا وخالدنا اعداءنا وصائر بنا للمسلمين اللهم منا في اوطاننا واصلح حاليتنا بولاتنا اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يا امرون يا امرون بالمعروف وينهون عن المنكر وراقبون حدود الله اللهم اصلح ولاه امور المسلمين صغيراهم وكبارهم اللهم اصلح ولاه امور المسلمين صغيراهم وكبارهم اللهم اصلح ولاه امور المسلمين صغيراهم وكبارهم يا رب العالمين اللهم من كان مولاه امور المسلمين مقيما لفرعه ناقا لعباده متبعا نهجك ربك على ذلك وازيده يا رب العالمين اللهم ان كان من كانوا من اولي المسنين على غير داره فعده الي او اقلبه بخير منه يا رب العالمين اللهم استتبانه امور المسنين اللهم استتبانه اوراق امور المسنين اللهم استتبانه اوراق امور المسنين اللهم إرْحَمْ بِعِبَادِكَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَمَنْ قُتِلَ وَمَنْ أُصيبَ وَمَنْ خَافَ وَمَنْ هُزِمَ وَمَنْ أُذِلَّ وَمَنْ ظُلِمَ وَمَنْ حُرِمَ وَمَنْ أُهِينَ وَمَنْ ضُيِّعَ وَمَنْ أُهْمِلَ وَمَنْ أُعْطِلَ وَمَنْ أُخْذِلَ وَمَنْ أُضْطُرَّ وَمَنْ أُجْبِرَ وَمَنْ أُضْطَرَّ وَمَنْ أُجْبِرَ وَمَنْ أُهِينَ وَمَنْ ظُلِمَ وَمَنْ حُرِمَ وَمَنْ أُهْمِلَ وَمَنْ أُعْطِلَ وَمَنْ أُخْذِلَ وَمَنْ أُضْطُرَّ وَمَنْ أُجْبِرَ وَمَنْ أُهِينَ وَمَنْ ظُلِمَ وَ اللهم من كان من قطانة مولاة أمورنا على غير هذا الوقت فأبعده عنهم وارزقه القغبة وهيئ لهم بذله صالحا يا رب العالمين فنرسل لنا ولي أصوان الذين سبقون باللينا ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إن فاروخ رحيم عباد الله وعلى الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان والوفاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عهدتم وراقبوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله يعلم ما تفعلون وقول الله العظيم الجليل اذكروا وقموا على عامه يجدكم وربكم هو اخبر والله يعلم ما تصنعون